وقوله تعالى هنا في عزة أي في حمية واستكبار عن قبول الحق وقد بين جل وعلا في سورة البقرة أن من أسباب أخذ العزة المذكورة بالإثم للكفار أمرهم بتقوى الله وبيّن أن تلك العزة التي هي الحمية والاستكبار عن قبول الحق من أسباب دخولهم جهنم وذلك في قوله عن بعض الكفار الذين يظهرون غير ما يبطنون وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن فحسبه جهنم ولبئس المهاد والظاهر أن وجه إطلاق العزة على الحمية والاستكبار أن من اتصف بذلك كأنه ينزل نفسه منزلة الغالب القاهر وإن كان الأمر ليس كذلك لأن أصل العزة في لغة العرب الغلبة والقهر ومنه قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين الآية والعرب يقولون من عز بز يعنون من غلب استلب ومنه قول الخنساء كأن لم يكونوا حما يحتما إذ الناس إذ ذاك من عز بزا وقوله تعالى عن الخصم الذين تسوروا على داود وعزني في الخطاب أي غلبني وقهرني في الخصومة والدليل من القرآن على أن العزة التي أثبتها الله للكفار في قوله بل الذين كفروا في عزة الآية وقوله أخذته العزة بالإذ الآية أنها ليست هي العزة التي يراد بها القهر والغلبة بالفعل أن الله خص بهذه العزة المؤمنين دون الكافرين والمنافقين وذلك في قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولذلك فسرها علماء التفسير بأنها هي الحمية والاستكبار عن قبول الحق والشقاق هو المخالفة والمعاندة كما قال تعالى وإن تولوا فإنما هم في شقاق الآية قال بعض العلماء وأصله من الشق الذي هو الجانب لأن المخالف المعاند يكون في الشق أي في الجانب الذي ليس فيه من هو مخالف له ومعاند وقال بعض أهل العلم أصل الشقاق من المشقة لأن المخالف المعاند يجتهد في إيصال المشقة إلى من هو مخالف معاند وقال بعضهم أصل الشقاق من شق العصا، وهو الخلاف والتفرق قوله تعالى كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص كم هنا هي الخبرية ومعناها الإخبار عن عدد كثير وهي في محل نصب على أنها مفعول به لأهلكنا وصيغة الجمع في اهلكنا للتعظيم ومن في قوله من قرن مميزة لكم والقرن يطلق على الأمة وعلى بعض من الزمن أشهر الأقوال فيه أنه مئة سنة والمعنى أهلكنا كثيرا من الأمم السالفة من أجل الكفر وتكذيب الرسل فعليكم أن تحذروا يا كفار مكة من تكذيب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والكفر بما جاء به لئلا نهلككم بسبب ذلك كما أهلكنا به القرون الكثيرة الماضية وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل الأولى أنه أهلك كثيرا من القرون الماضية يهدد كفار مكة بذلك الثانية أنهم نادوا أي عند معاينة أوائل الهلاك الثالثة أن ذلك الوقت الذي هو وقت معاينة العذاب ليس وقت نداء أي فهو وقت لا ملجأ فيه ولا مفر من الهلاك بعد معاينته وقد ذكر جل وعلا هذه المسائل الثلاث المذكورة هنا موضحة في آيات كثيرة من كتابه أما المسألة الأولى وهي كونه أهلك كثيرا من الأمم فقد ذكرها في آيات كثيرة كقوله تعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وقوله تعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة وقوله تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله الآية والآيات بمثل ذلك كثيرة وقد ذكر جل وعلا في آيات كثيرة أن سبب إهلاك تلك الأمم الكفر بالله وتكذيب رسله كقوله في هذه الآية الأخيرة مبينا سبب إهلاك تلك الأمم التي صرح بأنها لا يعلمها إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا انا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب وقد قدمنا في الكلام على هذه الآية من سورة إبراهيم أقوال أهل العلم في قوله تعالى فردوا أيديهم في أفواههم وبينا دلالة القرآن على بعضها وكقوله تعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا وقوله تعالى وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية إلى قوله وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا وقوله تعالى إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وقوله تعالى كل كذب الرسل فحق وعيد والآيات بمثل ذلك كثيرة أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما مضى لتصرم وقت لقائنا دون ما بعده وإن كان متصلا به وسنكمل حديث المؤلف في الحلقة القادمة إن شاء الله فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته